أحسن الله لي كم نأخذ الأخ احمد من جدة تفضل يا أحمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة, السلام ورحمة, ورحمة الله وبركاته أي حالكم شيخنا أحبكم الله الله يحييكم ويبارك فيكم يا شيخ يعلم الله أن نحبك في الله يا شيخ أحبكم الله وخيرا الله يحفظكم يا شيخ بالنسبة لما يقوم به بعض الناس باعتصامات عند الديوان الملكي والدوار الحكومية ما حكمه الشرع يا شيخ ولا هذه وسيلة مجدية طيب هذا صدر فيه قرار من هيئة كبار العلماء أنه لا يجوز المظاهرات والاعتصامات وليست من عمل المسلمين وفيها مضرة وفيها معصية لولي الأمر وفيها تشويش لا يجوز والذي له حق يطالب به بالطرق الشرعية لا يطالب به بنظام الغرب ومظاهرات الغرب والأساس هذا ليس من مما, شرع مما شرع في الإسلام بل هو مما ينهى عنه في الإسلام لأنه تشويش ومعصية لولي الأمر وقد يصاحبه تخريب وإضرارا بالناس وبنفس المتظاهرين نعم